ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكتونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر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 وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقدرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب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 فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أ فلا ستكون فقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكتا ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في أباءنا الأولين إن هو إلا رجل بِجِنٍّ فَتَرَبصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فإذا جاء أمرنا وفعرَت النور فسلك فيها من كل زوجين اثنين فسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم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 أنكم إذا لقاثرون، أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما تعودون.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 قال عما قليل لا يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين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 وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَضْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَٰذِهِ الْأُمَّةَ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 والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يبتون ما آتوا وقلوبهم وجلة, وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون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 قد كانت آيات تطلع عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سامر تهجرون أَفَلَمْ يَذَّبَّرُ الْقَوْلُ أَمْ جَاءَهُمْ ما لم يأتي آباءهم الأولين 115. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون 116. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون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 جاء لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميه وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما وكنا ترابا وعظاما إن لمبعوثون لقد وعدنا نحن وأباؤ أنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أ تذكرون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 رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرين إذا فعل التي هي أحسن السوء نحن أعلم بما يصفون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 إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم ضجق إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفَت موازينه فَأُولَئِكَ الَّذين خسروا أنفسهم خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفحوجهم النار وهم فيها كارح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 قال اختأوا فيها ولا تكلمون إنه كانت رق من عباد يقولون ربنا يقولون ربنا آمنا فأوفد لنا ورحبنا وأنت قير الراحم فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما طبروا أنهم هم الفائز